لا يصلها الا الاشقاء الذي كذب وترى وسيجنبه الاشقاء الذي يخفي ما له يتزكى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 وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ 117. ألم يجدك يتيما فآوى 118. ووجدك ضلا فهدى 119. ووجدك عائلا اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مع يسرا، ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فاذا فرطت فانصب واذا ربك فخر الرب